نصائح لنوم صحي سليم النوم عملية طبيعية نقوم بها كل ليلة وحيث إن البشر ليسوا سواء فإن بعض الناس يخلد إلى النوم وقتما ما يشاء وأين ما يشاء في حين أن بعضهم الآخر يجد صعوبة في النوم وعندما ينام فهو لا ينعم بالراحة ولا يستعيد نشاطه وهناك أسلوب حياة معين وعادات غذائية معينة إضافة إلى السلوك الفردي تساعد على النوم السليم حيث إن هذه العوامل بإمكانها التأثير إيجابا في النوم السليم كما ونوعا وسيقتصر حديثنا هنا على النواحي السلوكية في العلاج ولن نتطرق للاترابات العضوية هناك اعتقادات خاطئة حول النوم يجب توضيحها يحتاج الشخص العادي إلى ما يتراوح بين أربع ساعات وتسع ساعات للنوم كل أربع وعشرين ساعة للشعور بالنشاط في اليوم التالي وعلى كل الأحوال فإن عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الإنسان تختلف من شخص إلى آخر فالكثيرون يعتقدون بأنهم يحتاجون إلى ثمان ساعات نوم يومياً وأنه كلما زادوا من عدد ساعات النوم كان ذلك أفضل صحياً وهذا اعتقاد خاطئ فعلى سبيل المثال إذا كنت تنام خمس ساعات فقط بالليل وتشعر بالنشاط في اليوم التالي فإنك لا تعاني مشكلات في النوم وبعضهم يعز قصور أدائه وفشله في بعض الأمور الحياتية إلى النقص في النوم مما يؤدي إلى الإفراط في التركيز على النوم وهذا التركيز يمنع صاحبه من الحصول على نوم مريح بالليل وفيما يلي بعض النصائح لمن يواجهون مشكلات نقص النوم وذلك لتحسين نومهم بعد استبعاد الأسباب العضوية اخلد إلى السرير عندما تشعر بالنعاس استخدم السرير للنوم فقط اقرأ ورد النوم كل ليلة إذا شعرت بعدم القدرة على النوم فانهض واذهب إلى غرفة أخرى ولا تعد لغرفة النوم إلا بعد أن تشعر من نعاس عندها فقط عد إلى السرير إذا لم تستطع النوم غادر غرفة النوم مرة أخرى الهدف من هذه العملية هو الربط ما بين السرير والنوم ويجب الإدراك أن محاولة إجبار النفس على النوم عند عدم الشعور بالنعاس ينتج عنه الانزعاج والتدمر أكثر من كونه ينفع النوم فاختصار الوقت في السرير يحسن نومك في حين أن الإفراط في الوقت في السرير ينتج عنه نوم متقطع